السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في درسنا الماضي تحدثنا عن الحال اسم منصوب يفسر من بهما من الهيئة اسم صريح أو مؤول صريح كقولك حضر زيد ماشيا أو مؤول جملة أو شبه جملة حضر زيد يمشي حضر زيد وهو مبتسم وهكذا والحال منصوبة وتأتي لتفسر الهيئة تفسر الهيئة هيئة الفاعل حضر زيد الماشية حضر هيئة المفعول ضرب اللص مقيدا أي حال هذا نائب فاعل تبين هيئة المفعول مثل ضرب المعلم التلميذ مقيد أو واقف تلميذ كان مقيدا عند ضربه وهكذا والجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوات هذا إذا كانت الجملة أو شبهها فضلة إذا امكن الاستغناء عنها الاسم المنصوب الذي بعد ذلك هو التمييز التمييز اسم منصوب يفسر من بهم من الذوات أو النسب. من بهم يعني ما كان مبهما من الذوات أو النسب قال ابن الروم التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب هو لم يذكر ذلك ولكن مثل نحو قولك تصبب زيد عرقا تفقأ بكر شحم وطاب محمد نفس واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها التمييز في اللغة هو الفصل ميزت بين فلان وفلان، فصلت بينهم، فصلت بينهم. ميز القوم أي فصل بعضهم عن بعض. ومنه قوله تعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون، أي تميزوا في جهة. ويتميز المؤمنون في جهة التمييز هو الاسم المنصوب الحال تقع صريحة وتقع مؤولة صريحة كما في المثال حضر زيد ماشية مؤولة حضر زيد يمشي جملة أو شبه جملة أما التمييز فلا يقع إلا اسما صريحا لا يقع التمييز جملة ولا شبه جملة هو اسم منصوب الغالب فيه أنه منصوب ولكن هناك من التمييز ما هو مجرور ما هو مجرور بالإضافة أو بمن. وكذلك في تمييز العدد ما هو مجرور فالاعداد من ثلاثة إلى عشرة تمييزها جمع, جمع مجرور سبع ليال وثمانية أيام فقوله المنصوب هذا على الغالب على الغالب هل لا بد أن يكون التمييز منصوبا قد يكون ها قد يكون مجرورا قد يكون مجرورا وتقول اشتريت اردب قمح قمح على الإضافة وتقول اشتريت اردبا من قمح على الجر بحرف الجر من اذا قوله منصوب هذا على الغالب لمن بهم من الذوات الذوات المبهمة الذوات المبهمة العدد والوزن والكيل والمساحه عدد وزن كيل مساحه عدد واحد اثنان ثلاثة وهكذا وزن جرام كيلو إلى آخره كيل كما نقول اردب وكمطار مساحة كما نقول قيراط فدان الى اخره التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات النحاه يسمون هذا النوع تمييزا مفردا تمييز ذات او تمييزا مفردا ذات لأنه يفسر مجمل حقيقة العدد أو الوزن أو الكيل أو المساحة فهذه يقال لها ذات الوزن العدد الكيل المساحة ذات لما تقول اشتريت ثلاثة وتسبت. كلمة ثلاثه تصلح لشيء واحد ها؟ ولا تصلح لأشياء كثيرة ثلاثة كتب ها؟ ثلاثة بيوت ثلاثة أقلام إلى آخره فلما تقول اشتريت ثلاثة كتب كلمة ثلاثه فيها ابهام فتاتي كلمه كتب لتزيل هذا الابهام فهذا معنى قوله مفسر لمن بهم من الذوات لان كلمه ثلاثه ذات في العدد وهي مبهمه وتقول اشتريت رطلي الرطل رطلي ايه لحما زبدا سمنا ها إلى آخره فكلمة رطل تصلح لأشياء كثيرة وكلمة بعدها لتزيل هذا الإبهام والرطل وزد الكيل تقول اشتريت اردب اردب يصلح للقمح للشعير للأرز إلى آخره فلو قلت اشتريت اردبا قمحا فكلمة قمحا أزالت الإبهام الموجودة في كلمة إردب فهذا معنى قول النحاه مفسر لمن بهم من الذوات الذات عدد أو وزد أو كيد أو مساحة هذه الذوات طيب هذا يقال له تمييز مفرد تمييز مفرد لأن التمييز يزيل إبهام كلمة اشتريت ثلاثة معنى الشراء واضح الشراء مفهوم معلوم ليس فيه إبهام والفاعل هو تاء الفاعل الإبهام ليس موجودا في كلمة اشتريت إنما موجود فقط في كلمة ثلاثة فلذلك قالوا عنه تمييز مفرد لأن الذي يحتاج إلى تفسير كلمة مفردة ليس الجملة, ليس الجملة كلها وإنما كلمة مفردة فقالوا عنه تمييز مفرد تمييز مفرد هذا يكون في العدد في الكيل في المساحة في الوزن النوع الثاني تمييز مفسر لمن بهم من النسب لمن بهم من النسب نسبة نسبة نسب فيكون الإبهام في الجملة في الجملة كلها، لذلك سموه تمييز جملة، كما تقول تفقّأ زيد شحما، تفقّأ امتلأ، تفقّأ زيد شحما، أو تقول امتلأ امتلأ الإناء. ممكن يمتلئ ماءا يمتلئ عسلا لبنا إلى آخره فامتلأ الإناء هنا الإبهام في الجملة كلها ليس في الإناء فقط وليس في الامتلاء إنما الإبهام موجود في الجملة جملة امتلأ الإناء فتجيء كلمة عسلا لتزيل هذا الإبهام امتلأ الإناء عسلا فكلمة عسلا أزالت الإبهام الموجود في الجملة قبله، والإبهام ليس في كلمة وإنما في الجملة فهذا نقول عنه تمييز تميز تميز جملة أو تمييز يفسر من بهم من النسب إذن التمييز نوعان تمييز ذات وتمييز نسبة تمييز الذات نقول عنه يفسر مجمل الحقيقة أو تمييز مفرد أما تمييز النسبة فتمييز جملة تمييز جملة طيب في النوع الأول وهو تمييز الذات يكون على أربعة أقسام في العدد في الوزن في الكي في المساحة ثلاثة من هذه الأربعة لها حكم واحد تمييز الوزن والكي والمساحة لك فيه ثلاثة أوجه تمييز الكي والوزن والمساحة لك فيه ثلاثة أوجه نصب التمييز مع تنوين المميز نصب التمييز مع تنوين المميز الوجه الثاني الإضافة والوجه الثالث الجر بمن؟ الأمثلة توضح لك هذا نعم الوزن والكيل الكيل حجم الكيل حجم معين يملأ بالحب وما شابهه. يعني الكيلة قدح معين أو إناء معين يملأ ويختلف من محصول لآخر لأن المحاصيل أو لأن الحبوب ليست متساوية الكثافة بعضها أثقل من بعض يعني مثلا بنقول الكيل الإردب في الأرز كم كيلو 125 الإردب في الظرة 150 لأن الأرز أثقل من ولكن المساحة واحدة تاتي بعبوه معينه فاذا ملئت هذا اردم واضح فيتفاوت طيب كنا نقول كنا نقول ايه نعم تمييز الذات على اربعه اقسام العدد وله أحكامه الخاصة والكيل والوزن والمساحة وهذه الثلاثة لها حكم مشترك فلك أن تنصب التمييز مع تنوين المميز تقول اشتريت اردبا قمحا اردبا قمحا أين التمييز؟ قمحا والمميز الذي ازلنا ابهامه اردبا وتقول اشتريت اردبين قمحا بثبوت النون لانه ليس هنا اضافه تثبت النون في كلمه اردبين اشتريت اردبا قمحا اشتريت اردبين قمحا بتنوين قمحا بالنصر الوجه الثاني الجر بالاضافه تقول اشتريت اردب قمح اشتريت اردب قمح من غير تنوين من غير تنوين كلمه اردب لماذا لانها هنا مضافة اشتريت اردب قمح وتقول اشتريت اردبي قمح بحذف النون بحذف النون من المثنى من اجل الاضافه وتقول اشتريت اردبا من قمح واردبين من قمح جرب من إذا هذه ثلاثة أوجه في التمييز تمييز الذات في الوزن والكيل والمساح اردب هذا كيل الوزن اشتريت رطلا عسلا واشتريت رطلا من عسل واشتريت رطل عسل الوجوه الثلاثة المساحة تقول اشتريت فدان برسيم واشتريت فدانا برسيما واشتريت فدانا من برسيم الوجوه الثلاثة برسيم تمييز حكمه مجرور بعد من لا هو هو تمييز كلمة برسيم فقط ومين حرف جر لا لا هي برسيم اسم مجرور بعد من علامة الجر الكسرة خلاص؟ وهو في نفس الجملة تمييز لكلمة اردب مم. واضح يعني معناه المعنى الذي يؤديه إزالة الإبهام فهو تمييز وليس الشرط أن يكون التمييز منصوبا كما سبق وقلت قد يكون مجرورا بالإضافة اردب قمح أو بحرف الجر اردبا من قمح ليس وصفا هو تمييز ولكنه مجرور مجرور بالإضافة مضف إيه مجرور أو تمييز مجرور بعد منه علامة الجر الكسب هو تمييز وتعريب على وضعه تمييز منصوب قمحا أو مضاف إلى مجرور أو مجرور بحرف الجر من نعم تمييز مجرور أو اسم مجرور بعد من على الجر الكسرة وهو تمييز هذا أو ذا نعم على ان الله استعان ماشي طيب اما اي نعم هذه الوجوه الثلاثه وارده عن العرب في الكيل والوزن والمساحه نعم اذا اضفت تحذف, تحذف النون اردبي قمح اردبي اردبي قمح اي نعم المثنى وجمع المؤنث وجمع المذكر السالم إذا اضيف حذفت منه النون وجمع المؤنث السالم والمفرد وجمع التكسير إذا اضيف حذفت منه التنوين هذا كتاب عند الإضافة تقول هذا كتاب محمد ها هذان كتابان بإثبات النون عند الإضافة تقول هذان كتابا محمد واضح النون تقابل التنوين القاعدة عند الإضافة تحذف التنوين من المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالح وتحذف النون من المثنى وجمع المذكر السالح عند الإضافة تحذف من المضاف التنوين إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمعا بالالف والتاء وتحذف منه النون اذا كان مثنى او جمع مذكر سالما وعلى ذلك قوله والمقيمين الصلاة والمقيمين باثبات النون اذا ليس هنا اضافه الصلاة مفعول به اما لما تحذف النون والمقيم الصلاة بالاضافه صلاتي مضاف اليه مجرور واضح واضح لعله واضح طيب اما تمييز العدد فله احكام احكام كثيره تمييز العدد النوع الرابع من انواع تمييز الذات احكام كثيره اذكرها سريعا ولن اعيد زي الكلام ليس مقررا ولكن هذه زياده العددان واحد واثنان لا يحتاجان إلى تمييز. لا تقول أريد كوب شاي كما يقول العوام أريد واحد شاي. واحد شاي. صلاة. لا تريد ايه تقول أريد كوبا. مش واحد كوب. هات اثنين. اتنين شاي صلاحة ولا صلاحة صلاحة لا تقول ايه, تقول إيه اريد كوبين واضح الكلام فالعددان واحد واثنان لا يحتاجان الى ايه تمييز ولكن تأتي بهما وصفا فتقول اريد كوبا واحدة او تقول اريد كوبين اثنين تقول مثلا اكلت برتقالة واحدة وأكلت برتقالتين اثنتين فتأتي بالعدد هنا وصفا وصفا للمعدود أما الأعداد من ثلاثة إلى عشرة بقية الأعداد تحتاج إلى تمييز بقية الأعداد تحتاج إلى تمييز وتميزها تميز، وتمييزها تمييز مفرد تمييز ذات نوع عدد ثلاثة أربعة إلى عشرة تحتاج تمييزا جمعا مجرورا بالاضافه الاسبوع سبعه ايام الاسبوع سبعه ايام اني ارى سبع بقرات مش كده ها سبع بقرات بقرات جمع مجرور صحيح طيب فإطعام عشرة مساكين مساكين ومجرور بالفتحه هنا ولكن مساكين ايه مفرد او جمع جمع وجمع مجرور فالعدد من ثلاثة إلى عشر يحتاج تمييزا جمعا مجرورا جمعا مجرورا الأعداد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين تحتاج تمييزا مفردا منصوبا مفردا منصوبا إني رأيت أحد عشر كاوكابا ان عده شهور عند الله اثنا عشر مفرد منصوب فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا انا ما اتكلم عن العدد الان نتكلم عن التمييز تمييز مفرد منصوب. أما إعراب العدد هذه مسألة أخرى تذكير العدد وتأنيثه مسألة أخرى مجيء العدد على وصف فاعل الحادي عشر مسألة أخرى نوع العدد مسألة أخرى مفرد ولا مركب ولا عقود ولا معطوف هذا خارج الدرس. ها؟ هذه في الدرس السهلة له تسع وتسعون نعجة إن لله تسعة وتسعين اسم واضح إذن احنا الآن نتحدث عن التمييز تمييز العدد تمييز العدد من ثلاثة إلى عشرة تحتاج تمييزا جمعا مجرورا بالإضافة من أحد عشر إلى تسعة وتسعين تحتاج تمييزا مفردا منصوبا الأعداد مئة أو نقول العدد مئة ومضاعفات مئة ومئتان وثلاث مئة وكذلك العدد ألف ومضاعفات ألفان وثلاثة آلاف تحتاج إلى تمييز مفرد مجرور تمييز مفرد مجرور قال بل لبثت مئة عام مئة عام كألف سانات خمسين ألف سنه واضح يحتاج لتمييز مفرد مجرور أما العدد نفسه فهذه مسائل أخرى نوع العدد وإعراب العدد وتذكير العدد هذه أمور أخرى خارج خارج هذا المختصر طيب تحدثنا الآن عن النوع الأول وهو التمييز الذي يميز من بهم من الذوات والذوات على أربعة وزن وكيل ومساحه وعدد ونقول عنه تمييز مفرد أو تمييز يفسر مجمل الحقيقة حقيقة العدد أو الوزن أو الكيل أو المساحة النوع الثاني التمييز الذي يفسر من بهم من النسب ونقول عنه تمييز جمل تمييز جمل هذا النوع الثاني تمييز الجملة قد يكون محولا عن فاعل او مفعول او مبتدأ يعني اصل قبل ان يكون تمييزا كان فاعلا او مفعولا او مبتدأ قال تعالى واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ممكن اشتعل الرأس نارا ما اشتعل الرأس وير ويريد ما دخل الرأس اشتعل, اشتعل ذكاء وحفظة مثلا فتجيء كلمة شيبة لتزيل هذا الإبهام الموجود في الجملة وأصل الجملة اشتعل شيب الرأس اشتعل شيب الرأس فهنا تمييز محول عن, عن فاعل اشتاعل الرأس شيبة محول عن فاعل تفقأ زيد شحما أي تفقأ شحم زيد هذا تمييز محول عن فاعل في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيون أصله ممكن هي يفجرنا الأرض الجملة تمت ولكن التفجير في أي شيء تجي كلمة عيونا لتبين لك أن الإبهام الموجود في هذه الجملة فسرته ميزته أزالته كلمه عيونا وأصل الجملة وفجرنا عيون الأرض عيون الأرض فهذا تميز محول عن المفعول فجرنا الأرض عيون تمييز محول عن المفعول في قوله تعالى أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك هنا ابها أكثر منك عددا ها خدما عبيدا مالا قرابة هذه الأكثرية تصلح لأشياء كثيرة فتجيء كلمة مالا لتزيل هذا الإبهام الموجود في الجملة أنا أكثر منك مالا فمالا هنا تمييز تمييز محول عن المبتدا لأن أصل الجملة مالي أكثر من مالك ومثله زيد أكرم منك أبا أصله أبو زيد أكرم من أبيك فهذا تمييز محول عن المبتدا زيد أجمل منك وجهه، وجه زيد أجمل من وجهك هذا أصله فهذا تمييز محول عن مبتدا إذن تمييز النسبة تمييز الجملة محول عن فاعل أو مفعول أو مبتدا وقد يكون غير محول مثل امتلأ الإناء ماء ها تلبدت السماء غيما مثلا فاض النهر ماء إلى آخره هذا كل تمييز نسبة تمييز جملة ليس محاولا عن فاعل ولا مفعول ولا مبتدا ليس محاولا وانما هو هكذا يعني ليس اصل فاعل ولا مفعول ولا مبتدا نعم نعم نعم هذا محول عن فاعل نعم جزاك الله خيرا فاض الماء نعم إنما امتلأ الإناء فاض النهر ماء فاض ماء النهر هذا محاول عن فاعل إنما امتلأ الإناء ماء لا صح أن تقول إيه امتلأ ماء الإناء آه. نعم تلبد غيم السماء اجتمع وتكاثف يمكن يكون محاول عن فاعل بصحة نسبة مبهمة في الجملة في نسبة مبهمة في الجملة أكثرية أقلية جمال نسبة فيجيء التمييز ليزيل الإبهام الموجود في هذه النسبة نسبة وليست ذات ذات عدد وزن كين حقيق مساحة هذه إيه ذات نما نسبة في المعاني الجمال الامتلاء، النظارة، أشياء معنوية وقد تكون حسية، تفاق أشح، أو الشيب، هذا مرئي، ولكن بعيد عن الذوات المحسوسة في الوزن والكيل والصحة والعد. طيب، الكلام واضح، ها نعم، آه. ملحوظ ملفوظ بعض النحاة يقسم التمييز تقسيما هو نفس التقسيم ولكن باسمين آخرين فتمييز الذات الذي هو تمييز المفرد تمييز مجمل الحقيقة يسمونه تمييزا ملفوظا تمييز ملفوظ لأنك تلفظ بعدد ثلاثة أو عشر أو وزن أو كيل أو مساحه ملفوظ أما الثاني تمييز الجملة تمييز النسبة فيسمونه تمييزا ملحوظا لأنه يلحظ من الكلام لا يلفظ به لا عدد ولا وزن ولا كيل ولا مساحه أنا أكثر منك مالا هل هنا عدد وزن كيل مساحة لا يوجد ولكن هنا إبهام الأكثرية في فتجيك كلمة المال لتزيل إبهام الأكثرية واضح فهذا يقال له تمييز ملحوظ لحظة من الكلام لحظة لم يلفظ به، نعم، فهذا تقسيم يعني هو نفس التقسيم السابق ولكن باسم آخر، إذا الأسماء التي معنا أن التمييز ينقسم له. الأول تمييز ذات ونقول عنه تمييز مفرد أو تمييز مجمل الحقيقة أو تمييز ملفوظ والنوع الثاني تمييز نسبة أو تمييز جملة أو تمييز ملحوظ يلحظ من الكلام طيب قال ابن اجروم ولا يكون إلا نكره ولا يكون إلا بعد تمام الكلام التمييز لا يكون إلا نكرة كما سبق معنا في الحال لا بد أن تكون نكرة فإذا جاءت معرفة فيمؤولة مثل أرسلها العراكة ها؟ أي متعاركة كما كان الكلام في الدرس السابق ولا يكون التمييز إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام تمام الكلام يعني أن تستوفي الجملة ركنيها إسمي مبتدأ وخبرا فعليا فعلا وفاعلا فيأتي بعد ذلك التمييز يعني التمييز لا يكون فاعلا ولا يكون مبتدأ ولا يكون خبرا إنما يأتي بعد أن تستوفي الجملة ركنيها واضح هذا عن درس التمييز تمييز في الدرس القادم ان شاء الله عز وجل نتحدث عن استثناء هل هناك كلام نعم هو محمد المميز نعم تمييز الذات قد يكون فاعلا المميز قد يكون فاعلا وقد قد يكون مبتدا قد يكون مفعولا قد يكون خبرا المميز يقع في الجمله اي اي موقع نما التمييز لا يكون مبتدا ولا خبرا لا ياتي بعد ايه تمام الكلام يعني مثلا نقول ايه اردب قمح خير من واحد اردبا هنا مميز مبتدا وقمح مضاف اليه وتقول اشتريت اردبا قمحا او اشتريت اردبي قمح مفعول به اردبي هنا وممكن يكون المميز فاعلا حضر ثلاثه اولاد ها؟, ها تقول مثلا اا قلت لا ثلاثه العشره تحتاج تمييزا جمعا مجرورا فالملخص المميز يعني الاسم اللي فيه إبهام يقع في الجمله في اولها في اخرها مبتداا خبرا فاعلا ايا كان اما التمييز فلا يقع الا بعد استيفاء الجمله لركنيها وضح طيب نعم انا اكثر منك حد علمي أنه لا يكون هكذا في كلام العرب إنما في كلام العرب أنا أكثر منك مالا ببضعته بالجر بالباء الله أعلم نعم اللهم الهمني الهمني رشدا وقني شر لا قني شر مفعول به ثاني قني أنت فاعل ويا المتكلم مفعول أول شر مفعول به ثاني فعل وقى ينصب مفعولين نعم يتعدى لمفعولي والله أعلم سألت بالأمس عن علامة اسمية إذ آه. تاتي مضافه تاتي مضافه يومئذ تحدث اخبارها فيوم لا هذا التنوين عوض عن جمله ما هي نتحدث عن اصلها اذ فاذا لحقت بها ما فهي على قول بانها فهي تنون تنون ولكن التنوين عوض عن جمله هذا من ناحيه ثم تاتي مضافه حينئذ او يومئذ او ساعه اذن وهل سمعنا العرب انئذ اساله ها واضح الكلام هل هناك اسئله نعم تسال في الاعداد نعم. نعم. نعم. نعم على أن تأجرني ثمانية حجر ثماني ظرف زمان منصوب على وحجج مضاف المضافئة المجروح كأنك تقول استأجرت فلانا خمس سنين خمس سنين هو لو قال استأجرته سنة سنة ظرف زمان سنتين ظرف فإذا جئت بالعدد ثلاث سنين فالعدد يأخذ الحكم فينصب على الظرفية والمعدود يكون مضاف إليه تأجرني ثمانية منصب على الظرفية وحجج مضاف إليه مجروح هي كانت في الأصل تميز ولكن لما جئت بالعدد أخذ العدد حكمها الإعرابي حكمها الإعرابي ثمانية حجج نعم واضح حجج وهي تمييز تمييز لثمانية ولكن قبل ما جي كلمة الثمانية يعني لو كلام خرج القرآن تقول استأجرت أو سافرت حججا مثل قولك سافرت يوما سافرت ساعة سافرت شهر سافرت سنة سافرت سنين فلو جئت بالعدد ثلاث سنين فالعدد ياخذ الحكم حكم الاعراب فيكون ظرفا منصوبا والمعدود المضاف الى التمييز يكون تبعا لقاعده العدد المضاف الى المجهود واضح نتكلم عن الاستثناء لا يكفي أبو زيد أكرم من أبيك مالي أكثر من مالك مثله طيب في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل نتحدث عن الاستثناء بغير وسوى وإلا وعدى وحاشا وخلق ها واضح ننتهي من درس الاستثناء في الدرس القادم وأنواع الأسلوب الاستثنائي وحكم المستثنى طيب بإذن الله انتم ان شاء الله نعم طيب نريد من القران والسنه وكلام العرب الفصيح امثله على ما ذكر ما الذي ذكر تمييز طيب القران فيه في تمييز الذات تمييز العدد تمييز العدد وتمييز النسبه المحول عن المبتدا والفاعل والمفعول فنريد امثله نعم ها لابسين فيها احقابا احقابا ظرف يعني زمانا طويلا فاحقابا هنا ظرفي اسم يبين زمن حدوث الفعل ها فأحقابا ظرف زمان نعم فجلد كل واحد منهم مئة جلدة وفي في القذف فاجلدوا ثمانين جلدة فشهادة أحدهم أربع شهادات أربع شهادات تمييز جمع مجروف مئة جلدة تمييز مفرد مجروف ثمانين جلدة تمييز مفرد منصوب نعم طيب ماشي ها لا اسمع لا لا لا هذا ليس تمييزا مفعول لأجله نعم ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة تسعة سنوات أي نعم نعم بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة نعم نعم خير عند ربك ثوابا خير ثوابا كلمة ثوابا بينت الخيرية فهذا تمييز جملة تمييز نسبة تمييز نسبة نعم فمات الله مئة عام مئة عام نعم ان لله تسعة وتسعين أسماء جميل قلناه منذ قليل ثلاثمائة فخذ أربعة من الطيس نعم على التنوين ومن غير تنوين أربعة طيور خارج القرآن ماشي جميل أخف صلاة وأتم صلاة تمييز نسبة تميز جملة نعم نعم ونزداد كيل بعيد كيل تميز نعم نعم طيب نعم ماش خش رخ وأيت أحد عشر كوكبا نعم تميز مفرد منصوب اين التمييز أفواج حائل اي جماعات أفواج حائل نعم وان جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البروده عرقا تمييز نسبه تمييز جمله فتنه مفعول لأجله و بعضهم يعربه مفعولا مطلقا بالمعنى يعني نبلوكم ابتلاء نبلوكم فتنه هذا وذاك ويبعد ان تكون حالا يبعد ان تكون حالا يبعد والله اعلم ها تفصد العرق لازم يكتفي بفعيله الاخسرين أعماله تمييز نسبه نعم تمييز نسبه وكثيرا ما ياتي بعد افعل التفضيل الزرافه اطول عنقا اطول عنقا نعم نعم هنا العدد اثنان يأتي العدد نفسه لا يحتاج إلى تمييز لا يحتاج إلى تمييز كما قلت ايه؟ أحضر كوبين لا تقول أحضر اثنين كوبا ها؟ فمثل حظ الأنثيين يؤتب المفرد أو المثنى ولا نحتاج إلى العدد واحد أو اثنين ليس هنا تميز نعم عبد الله وكفى بالله شهيدا كفى الباء صلة والله فاعل كفى الله شهيدا نعم شهيدا حال يعني كفى شهاده الله لا تميز شهيدا تمييز تميز ليست حال نعم فين تميز معين نعت الماء ما وصفه انه معي لا نعم نكره ونكره ومذكر ومذكر ومفرد ومفرد ومجرور ومجرور, ومجرور. نعت مفرد طيب نكتفي بهذا نعم انه بالضبط يعني الحته دي في الاول ولا في الاخر يتحنث الليالي الليالي ذوات العدد الليالي دي هذه الظرفيه منصوب على الظرفيه يتحنث الليالي ها؟ ذوات نعت الليالي منصوب وعلامه نصبه الكسره لانه مجموع بالالف والتاء والعدد مضاف اليه ها؟ نعم يحسنون صنع المفعول به مفعول للفعل يحسن مفعول للفعل يحسن يحسنون صنع طيب نكتفي ولا حد عزب الحاجة تاني ياك فيها دي. سبحانك الله وحمد الله.